خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَاتَّرَى لَا رَجَعِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ